وعتبر تقارب صد الخلل ثم الصف الأول من الأول الله أكبر <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> الحمد لله رب العالمين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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلغ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله ذخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقدهم في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وَالَّذِينَ لَا يَبْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَفْخَرُونَ مِنْهُمْ فَسَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تَعْنِ مَرْءٌ فَلَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ لَهُمْ ذلك بأنهم كظنوا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلصون بمقربهم الى رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم في سبيل الله وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي مَا لَوْ كَانُوا يَفْطَحُونَ فَلْيَبْحَثُوا قَلِيَّهُ وَلْيَرْفُوْكَ فاقعدوا مع الخالدين ولا تُصَلِّ على أَحَدٍ منهم مات أبدا وَلَا ولا عَلَى على إِنَّهُمْ كَفَرُوا كبروا بالله ورسوله وماتوا وهم كاتقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما فتزهق أُوهُ وهم وَهُوَ كَامِلُ الْبُونِ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ بالله آمَنُوا مع رسوله مَعَ رَسُولِهِمْ فَأَذِنَ تَأْذُنُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَوْلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا إِنَّ وَقَالُوا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يختهون لكن الرسول والذين آمَنُوا معه جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك ود الله لهم جنات تجري من تحتها الأمهار جنات تجري من تحتها الأمهار وقالدين فيها ذلك الفوز العليم وجاء المعذرون من الأعراض ليؤذن لهم وقعد الذين تذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب عليهم ليس على بعضه ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما حرج إذا نطقوا لله ورسوله. ما الله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما توكى تحملهم إلا لاجد I'm <laughs>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 في يوم الدين يا كن عبده يا كن استعين المستقيم الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين إليكم نذار رجعتم إليهم قل قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبذان الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب امة تردون الى عالم الغيب والشهادة فينذرككم فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلعون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومن جهنم جزاء بما كانوا يكفرون يحلعون لكم لطربوا فإنك رب عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الذاتين. الاعراض أجدر توراً ذا قوة أن لا يعلم حدوداً الله يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. يتخذ ما ينفق مغرما ويترضى صلكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب منه يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربا ويتخذ ما ينبئ قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها كربه لهم سيدخلهم الله برحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جنات تجري تحتها الأنهار أعبدين فيها أبدا ذلك يا الله ليم الله الله الله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 والذين اتخذوا مسجدا برارا وكبرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب والله ورسوله من قابل وليحنهم إن ربنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم في أبدا لنسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين أفمن أستفى بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أستدى بنيانه على شهاد الانهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يدال بنيانهم الذي بنوا لب لا يدال هُمُ الذي بَنَوْا رِيدَةً في قُنُونِهِمْ إلا الَّذِينَ تقطع فَقَنَّطُوا والله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوهى بعهده من الله فاستغشروا ببيعكم الذي ذا به وذلك هو الفوز العظيم Thank yeah. yeah. Ooh. Mm -hmm. do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 وير المخضوب عليهم ولا الضالين ما كان للنبي والذين آمَنُوا أن يستغفروا للمشركين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 وما كان السؤهر إبراهيم لِأَبِيهِ إلا عن موعدة وعدها إليا فلما تبين له أَنَّهُ عدو لله كبر وأمن إِنَّ إبراهيم لأوه حليم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه, الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يذيق قلوب فريقهم منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم وعلى الكلاة حَتَّى الذين ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ حتى بِمَا ضاقت عليهم عَلَيْهِمْ بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه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 ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصر ولا, مخمط ولا مخمطة ولا مخمطة في سبيل الله ولا يقضون موقع يغير الكفار ولا ينالون ولا يمالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا انقطعون إلا لهم الله كان ما كانوا يعملون يحذرون. يا أيها الذين من قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة واعلموا أن الله مع المستقيم وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت روابه إيمانا فأما الذين آمنوا فجابتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فجابتهم رجسا إلى رجسهم وما فوهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وَمَنَّ لا بُنَى وَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِلَى مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يراكم مِنْ أَعْدِلٍ هَلْ يَرَكُونَ مِنْ أَعْدِلٍ قُمْ خَرَّهُ اللَّهُ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوه الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجلهم منهم ان الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر النبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كن التوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ابنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه اَخَذْنَاهُ تذكرون إِلَيْهِ مرجعكم جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ هُوَ وَدَّ الْخَلْقَ يعيده يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصَّةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وعذاب أليم بنا كانوا يطرون الله سمع الله لمن حميدة <t government> <t> <barricormatism> Saludos <ım Laser>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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عبد السنين والشتاء خلق الله ذلك إلا للحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ادخلوا بالحياه في الدنيا واطمأنوا بها. واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ما راهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجر من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لقضي إليهم أجلهم ولو نعجل الله لنا في الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون يعمعون مس الإنسان ضر أو قاعدا أو قائما فلما تشفنا عنه دره مرة أن لم يدعنا إلى ضر مسى كذلك دين للمسرهين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالذينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائب في الأرض من بعدهن لننظر كيف تعملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يقوم أبدله من تلقى نفسي إن أتابع إلا ما يوحى إلي إني أخاب إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فقد أَذَلَّ أَزَالَ تَعْطِلونَ فَمَنْ أَظْلَم مِمَنِ اسْتَغَالَ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ لِأَيَّاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ المجرمون. بسم الله <تصفيق> الله <تصفيق> الله الله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 ويرى المغطوب عليهم ولا الضالين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعانا عند الله وَنَعْبُدُ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في وَنَقُولُ سبحانه وتعالى وَمَا يشركون وما وَمَا الناس إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ولولا وَالْأَسْبَاطِ وَمَا من ربك لقضي بينهم فيما فيه مِنْ ويقولون لولا أنجل عليه آيتهم من ربه فقل لنما الغيب لله أنتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أبقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرى إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الذلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عافق وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيطا بهم دعوا الله, مخلطين دعوا الله لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يعملها الناس إنما بغيكم على أن نهزكم متاع الحياة, متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما نثر الحياه في الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاخترق به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخروها والذينة وظن أهلها, وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتانا أمرنا للا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب كذلك نبصر الآيات للقوم يتفكرون والله يبعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله لنا الحميدة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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين أمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أفاء أحوى سنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك بالمسرى تذكر إن نفع الذكرى فيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يطلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فطلى بل تؤثرون الحياة الدنيا.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الظالمين ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا, أنا عابد ما ولا أنتم ما أعبد دينكم ولي دين الله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 صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما واجعلها الوارث منا واجعل كأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ أمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك من الخير كله عادله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عادله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبول اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبول يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وامالنا من الرياء وجوارحنا من المعاصي وأعيننا من الخيانه إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها ذكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم آتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزوابنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هملا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دعاء إلا استجبته ولا ضالا إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا بيما إلا قضيت ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا عن كنا على قضائها ويسترها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم تقوا ننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان اللهم ثبت ووحد صفوفهم واجمع شملهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باعداء المنة والدين من اليهود والنصارى والمنافقين اللهم عليك بالطغاة اللهم طبهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا أولاة أمورنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وفض من للبر والتقوى اللهم اقفل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل قبور قبورهم اللهم وفق الأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم اقفل على السائبين واغفر ذنوب المذنبين واغفر عن المديني واشتمرضانا ومرضى المسلمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين